وَمنِنَ الَّينَ قالوا إِ نَقرَ أَخَذنا مِسَاقَهُم أن شحًَا مَِّذُكررُ بهِ فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمعَدَ وَتَوَبَعبَ أَ إلَ يَوْمِ قمَا وَتَوكَ يونَِّئُهُم الله بِمَا كانَوا يقْْنَ أَ